وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ من قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى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 يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ظرنا نقت باسم النوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمس النور فضرب بينهم بسور له باب بعطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتانتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرصتم لمن يحتاج أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم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 والشُهَادَةُ عند رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئكَ أُولَٰئكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وزيلة وتفاخر بينكم وتكاثرون في الأموال ولأولادك مثل غيث، كمثل غيث نحجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي لا خلة عذاب شديد ومغفرة من الله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 الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَا يَانْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَائِبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أُسْلِفَنَا نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا النُّذُوَةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ وَتَدٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى أَلَافٍ بِرُسُلِنَا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه للنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية اذ ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية فيها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم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 والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يعطي من يشاء والله ذو الفضل العظيم